حبيبي يا حسان نور عيني يا حسان يا حبيبي يا نور عيني صوتك صوتك, صوتك ما حافظ يا حبيبي يا حبيبي ايه هو يا حبيبي اي ويا حبيبك, ويا حبيبك يا لا لا انسى الحسان وهو دامر ودجال يا حبيبي يا حبيبي نور عيني شوط ثقيل بارك الله بكم شاحشي لك يا حبيبي جا وينت لقاكم ارسل عليك حتى نلطل. ماجور ماجور بارك الله فيك شاح شي يا هلكك يا يا حامي رجا داري يا حامل ذهب شلون khaas mai khya saal eil dari khaas mai khya saal ke leil wa ze ye meil azum bi keib sa ait eil sheidai خا عثمانك يا عندم بعيد هي يعرف حد يا هو يا ابو حسين وين تنسى فعلك يا من هم ميتك هيام عليان الدنيا يا ميلت اما بسيفك للجادل هذا الشيء حيف يخذل شيء ویمسح دم عاک یل جاری هل ویمسح دم عاک یل جاری لا یی ضال همان ایدم عاک هذا <تصفيق> هي ذا <هزيز> السير <تصفيق> يا فيا <حيف> كره <تصفيق> هي لازم <تصفيق> هل هل هل يا جعيب يدك خيل تعاني هل حل تعاني يا سنے ان ہی ما ونی عالی عین د گلو اتحزم یوت يطلع ایلو چې به علم ما ای حیل اتراجع اي بريس و انت اي كون اي كون حلا يا عالية في الواغ الظاري حلا يا عالية في الواغ الظاري يا ریز وند یے کو نه خون هی عادم غیر رحل ما یفهمون هی عادم بال قیس سلام هل عيدهم بالميفاق في نون هي ويقفوا ضد رسول الله هي للعادة نشي نقيل صبرنا يا علي تجل هل كافي الصبر يا ظهر غام هل صبرك حيث يا رفكاري هل صبرك حيث حي يا رفكاري اي صبري مثيل ماذاك الى الشاعر الأجيب الأستاذ ثامر السراج الكاظمي اي صبري مثيل ليا امي الحسن اذاني رسول الله بسبب صبري اظل بذاري واصاني اهد عهد هلسي في اصبعي الثاني حبيب الباري تشفني تفني الباري تشفني مثل الحلوق فا و قفلني قلبي و دم عيتي بجفني ru ase che che te feh net ta ay wana bmo jeet naari halwana abmo jeet na halnar bmo jeet هلا وعيون خابها بتجيده لسانيه ما ما خيفيه ما الناس لسان اللي حي ابجان افصح زمان الويغا الف لعن تحداني هلا هلا وي تحداني وي تبدج لعلف لعن مها اخشا هلا الف لعن على ال هي حالي حال ما الشجاع هلا لو ما صفري يا زهره هي لو ما صفري يا زهره هي ما باقه لكه الطاري هلا ما اباقه له هي ومح من الوجود اسمه يجي I read them. I seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. بدما ليجيني ولا ما ما تشوف هي اختفروا حام جسمه هالاشعاع في بول عيت بشيفك هي ضال يتصفى جي د بايد على من عن دل زمانش يريد على سيف ما عال لق هلا شان هنخد ما اتدعاري هلا سيافين حاب علىيه هوانا انحبع على, أن على السيف اريهداين شيء مره وهو يرييد ياخذ حق يا سيافي الذكر راي صارت يا وسافي طيف هل طيف. طيف وما يريد لي مصايب صبا وعلي يسي تحري في تحريف على بيت جروح هي فوق جروح هي واسيني في يبه التاري I yeah,